إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدء ويعيد وهو الغفور الودود ذو العوش المجيد فعال لِمَا يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من بل هو كرآن مجيد في لوح محفوظ